أأنتم أَشَدُّ خلقا أم السماء بنائها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ما أها والجبال أرساها